من لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعد ما تبينك أن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 فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يودهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء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 إن الله سميع عديد ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الذوات عند الله الصم البكم الذين لا ان شر الذوات عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون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 إليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا اذ أنتم خليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا اماناتكم وانتم تعلمون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 أو ائتنا بعذاب أليم واذ قالوا اللهم إن كان آذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصطية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين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 واعلموا ان ما غرمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفن منكم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 وَأَطِيعُوا الله ورسوله وَلَا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَّ الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وَيَصُدُّونَ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 ان الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك بان الله لم يكن مغيرا بنعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم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 ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما قوم خيانة فانبد إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها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 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفت الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة مئتين وإن يكن من كم الف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبيهم ان يكون له اسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتابهم من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنبتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى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 وأولو الْأَرْحَامِ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إِنَّ الله بكل شيء عليم